إِلَٰفِ قُرَيْشٍ إِلَٰفِ ابْمِرٍ لَا تَشِيتَايَ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا وطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عوض الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ